يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق. عالى عما يشركون خلق الانسان من نقطه فاذا هو خصيم مبين خَلَقَهَا خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تاكلون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 وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملون أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدَ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ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 الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة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 الذين تتوّفَهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون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 فأصابهم سيئات ما عملوا وَحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباد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 لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألون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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبأ أَفَقَوِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن فعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا من ما رزقناهم كالله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرْ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْفَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هون أَمْ يَدُسُّهُ فِي الْتُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْرُّهُ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 ربت ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 قابلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 ما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 فهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أف الله يجحدون. والله جعل لكم من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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيءه، وما رزقناه من نار رزقاً حسناً، فهو يُنفق منه سراً، فهو يُنفق مِنْهُ سراً وجهراً هل يستوون؟ الحمد لله.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 أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون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 بُيُوتَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 متواحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل نعم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وَتَذُوقُ السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء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 من عمى الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياته طيبة فلا نحيي أنه حياته بأحسن ما كانوا يعملون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 بِالإِيمَانِ وَلَاكِمَ مِنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدَرَ وَلَاكِمَ مِنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدَرَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغيون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 إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن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 إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن.